الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطار وقفت وراء القبر ودمع العين ينهبر سألت رفاة صاحبه atadiri alana mal khabaru wa qaftu wara an al qabru wa al khabaru عليك التراب ماذا ذكروا ماذا ذكروا وبعدك قاسموا الأموال ما مهلو ولن تذروا لم نسوك الاهل مذهالوا عليك التراب ماذا ذكروا, ما ذكروا وبعدك قاسم الاموال لما مهلو ولم تنتظروا لن تنتظر وزوجتك التي تكلات لها في بعضهم وتروا وابناء لك افترقوا هناك ببعضهم غدروه وزوجتك التي ثكلت لها في بعضهم وطروه وأبناء افترقوا هناك ببعضهم غدروه هناك ببعضهم غدروه سادت انبوت يا دنيا انا سغور وراي شوك كدروا فقل لي انت يا مسكين مسكي كيف بدا لك الامر, الأمر قدرو قل لي انت يا مسكين يا مسكين كيف بدلك الامر وقل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسر وماذا قلت للملكين قد جاءك وابتدروا, وابتدروا وقل لي كيف يا هذا عليك القبر ينحسروا وماذا قلت للملكين, للملكين قد جاءك وابتدروا, وابتدروا وأين مصيرك ahal fi rawdati jannati am fi nari tastairu wa aina masiruka alana wa تستعروا أم في النار تستعروا وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا وليت الناس لو علموا بما في القبر لاعتبروا وليت الناس لو علموا بما في القدر لاعتبروا لا بما في القدر لاعتبروا لا ما في القبر لا اعتبرون